قال القرين ربنا ما ظلمت ولكن كان في ضلال بعيدا على لا تختص لي وقد قدم de yeah. yeah. كمعَكناَا قلَهُ مِن قَنهُ مَا جَ مِن بق ج فَرَقموا في الملاادِ هلَّ حوس إ فيِي ذل كَلَ كالمَ كَ لَهُ قلب أولق السَّ وَهُ جي وَلا غود غلَ قر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 تذكر بالقرآن أن يخاف العيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات درا فالحامل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من في انه كانوا, كانوا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم وفي اموالهم حق للسائل وفي الارض ياكل للمقيم وفي اس کے بعد 117. فقربه إليهم قالا لا تأكلون 118. فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشرواه بغلام عليم 119. فأقبلت في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم